بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنبارين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 فأتي فِرْعَوْنَ فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أَرْسِلْ أرسل معنا بني إسرائيل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 ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين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 قال او جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمن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 لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون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 قال أصحاب موسى إن لم قال كلا إن معي ربي سيهدي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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي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 أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم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 فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إِن كنا لفي ضلال مبين إِذْ نسويكم برب العالمين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 كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون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 Inni, echof, ware ikumma da bèwmin al-wim. Olu sewa, udna, de inna, ewaalfta, emblemte, kummin al-ware rien. Inna, illa, hullukul, ewaalin. وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذكران مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عادون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 أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما من المُسَحَّرِينَ وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفن من السماء إن كنت من الصادقين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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّهُ لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الْأَمِينُ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين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 فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أَغْنَى عنهم كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين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 والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون